وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات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 ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكرو به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شذعه ومنها ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا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 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت لسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 لُعِنَ الذين كفروا من بني اسرائيل على نِسَانِ داود وعيسى بْنِ مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فَعَلُوهُ لبئس ما كانوا يفعلون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 يا ايها الذين امنوا لا تحزموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ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 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا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 فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواليين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا واشهد آمننا بأننا مسلمون